قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حداوة من طين مسوّمة لربك المشرفين فأخر بنا من كان فيها من المؤمنين فها وددنا فيها فما وددنا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 تَعَالَىٰ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرِيمًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ ثَالَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَصَوْا عَمَّ نُطِبَ رَبَّهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ مّنْقَبِرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ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 منه نذير مبين